وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك المؤمنون حقا لهم درجات عند رب بهم وعفّرة ورزق كريم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريق من المؤمنين لكارهون.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 ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إذ يغشِكُمُّ عَسَاءً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السماء سَمَاءَ إِيمَانٍ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ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 وَإِن تَعُودُونَ عُدْوَلًا تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ سُدُرَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتْتَرِينَ اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهُ هذا ۚ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَهْدِنَا أَوْفٍ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون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 واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبده انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوه الدين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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم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 وَإِن مَّتَ قَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَن بِذ إِلَيْهِم عَلَى سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ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 جنحوا للسلم فاجنح لَهَا وتوكل على الله إِنَّهُ هو السميع العليم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 واتبعك من المؤمنين يا ايها النبي يحرض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا اي يعلم الله في قلوبكم خيرا خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ويغفر لكم ويغفر لكم ويغفر لكم ويغفر لكم ويغفر لكم ويغفر لكم ويغفر لكم ويغفر لكم ويغفر وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا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 إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير